أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك تلك آيات الكتاب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 وهو الذي مذ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار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 وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولاء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 يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من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 بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذالعه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالٌ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ قُلْ مَنْ رَضُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَتَّقَدْتُمْ مِنْ أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنفسير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 نما يتذكر قل الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما وما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم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 صلوا ويكسدون في الأرض ويكسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسّط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدائمة.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 عليه من أناب الذين آمنوا وتقم قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقم القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من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 قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو ما به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدا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 إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أقذتهم فكيف كان عقاب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 من القول بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُومُ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكل هذا إموه ظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتينهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهِ قُلْ إِنَّمَا أُمِدْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوَ إِلَيْهِ مَآبَ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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِن ما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه